ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك فَهُوَ أُمَّ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِيًا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ, أيهم أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا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 ونذر الظالمين فيها جثيان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 ربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين.